لم نزل بالساح أسدى زائرين إننا نحميل بالأطلاع دينا قد تماد كفركم في أرضنا لم يزدنا كيده إلا يقينا نزل بالساح أسدى زائرين إننا نحميل بالأطلاع دينا قد تماد انت رجلا نصرة الدين فلينا يدعم المسلم بالعيش اذا هزم بالارهاب عرش الكافرين ليس بالقدر سلفنا انما انت رجلا نصرة الدين فلينا يدعم المسلم بالعيش اذا هزم بالارهاب عرش الكافرين قسم بالساح استم دائرينا اننا نحمل بالاض تمادى كفركم في حربنا لم يزدنا كيده إلا يقينا